إلى كل من قسى قلبه وجفت دمعته إلى كل من أسرف على نفسه وغلبته شهوته إلى من عاد وأناب إلى ربه ومولاه إلى من ذل وخضع لخالقه ورجاه اقرع باب مولاك وارفع له شكواك وناده وقل, وقل يا, ملاذي يا ملاذنا يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا قطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه هو الذي يغيث الملهوف إذا ناداه هو الذي يكشف ويفرج الكربات هو الذي يقيل العثرات هو ملجأ الخائفين هو ملاذ الهاربين يا ملاذي يا ملاذي رب إني لك عدت من سراب فيه تهتو وعلى وجهي شضايا ندم فيه انتهيت رب إني لك عدت من سراب فيه تهتو وعلى وجهي شضايا ندم فيه انتهيت وتلاشت في زوايا خالدي أن سريت فإذا أبكي أراها أدمعا مما بكيت وتلاشت في زوايا خالدي أنا سريت فإذا أبك أراها أدمعا اِذَا بَكَيْتُ رَبِّ إِنِّي لَا مِنْ سَرَابٍ فِيهِ تُهْدُو وَعَلَى وَجْهِي شَقَايَا نَدَبٍ فِيهِ انْتَهَيْتُ رَبِّ جَنِّبْنِي صَدَاهَا فَيَا أَعْدَامَ مَنْ عَرَفْتُهُ هي نفسي وهي شيطان الذي منههربت رب جنبني صراها هي اعدا من عرفت هي نفسي وهي شيطان الذي الذي هوهربت رب Nieعدت من سراب فيه تبت وعلاوته شظايا ندم فيه انتهيت قصه ما زال حولي كل ما فيها رويت الاسى والاثم والعصيان هذا ما حملت وكهوف من خطايا نار وصمت وطيور ذارفت سري وطارت حيث طرت فإذا توبت ألقت رحلها عندي رحلت وإذا الأوزار حطت حط طلبي وانت شئت قصة ما زال الاسى والاثم والعصيان هذا ما حملت وكهوف من خطايا تحتها نار وصمت وطيور ذارفت سري وطارت حيث طرت فاذا التوبه ألقت رحلها عندى رحلت وإذا الأوزار حطت حط قلبي وانت شيء